116. وإلى أهلهم انقلبوا فكهين 117. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون 118. وما أرسلوا عليهم حافظين 119. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على 113. فلسوب الكفار ما كانوا يفعلون